ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا وقال الذين كفروا إ ن هذا إ ل ا افك نفعا ت ر ا ه و ع ا ن ه عليه قوم آ خ ر و ن فقد جاء فقالوا اساطير الاولين اكتبا ت فهي تملا عليه بكره واصيلا قل انزله الذي يعلم السر و في السماوات والارض ْ كان غفورا ر ح ي م وقالوا ما لهذا الرسول ي أ ك ل الطعام ويمشي في ا ل أ س و ا ق لولا انزل إ ل ي ه ملك فيكون معه نذير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 كيف ض ر ب و اسماء ل الله الحسنى ا سبيلا تبارك الذي شاء جعل لك خيرا من ذلك جن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 وسمعوا لها تويضا وزفيرا واذا ملقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ث ب و ر ا واحدا و د ع و ه سبورا كثيرا قل ذلك خير أ م ج ن ة الخلد التي وعد المتقون ك ا ن ت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا ويوم َََْ يحشرهم َُُُْْ وما ََ يعبدون ََُُْ من ِْ دون ُِ الله َِّ فيقول ََُُ أ َ ن ْ ت ُ م ْ أ َ اوللتم َُْْ عبادي َِ هؤلاء َ أ َ أ َ م ْ هم ُْ ضلوا َ السبيل َِِّ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 وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الامثال وكلا تدبرنا تتبيرا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 و َ إ ِ ذ َ ا راوك َ أ َْ إ ِ ن ْ يتخذونك ََََُ إ ِ ل َّ ا هزوا َُ ه َ ذ ا الذي َِ بعث َََ الله َُّ رسولا ًَُ إ ِ ن ْ كاد ََ ليضلنا ََُُِّ عن َْ الهتنا ََِِ لولا ََْ انصبونا ََ عليها َََْ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 أ م تحسب أ ن أ ك ث ر ه م يسمعون او يعقلون إ ن هم إ ل ا كالانعام بل هم اضل سبيلا الم تر الى ربك كيف مد الضل ولو شاء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 وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النار نشورا وهو الذي أ ر س ل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأن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 وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قذيرا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 واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ان اسجد لما تامرنا وزادهم نفورا تبارك الذي السماء جعل في السماء جعل فيها س ر ا ج وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن أ ر ا د ان يذكر او أ ر ا د شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على ا ل أ ر ض هو وقبلهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان وراما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 ي ض ا عفله العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب و آ م ن وعمل عملا صالحا فاولئك, فأولئك يبدل ا ه س م ا ت و ك الله ن ا ف و ر الحسنى ه يتوب إ ل الله متابا والذين لا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 ي ك يجزون ا ل غ ر ف ة بما صبروا ويلقون فيها ت ح ي ة وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما ي ع ب د و بكم ربي لولا دعاءكم لقد كذبتم فسوف يكون لزاما